نعم والله تعالى أعلم طيب هل لديكم سؤال عن هذا الباب ولا نتجاوزه نعم تفضل كل ذلك ورد نعم راتبه ثبتت الأربع قبل الظهر نعم نعم لو أنه أخذ بالأكثر فله ذلك وجاء في حديث في غير الرواتب رحم الله مرءا صلى أربعا قبل الظهر قبل العصر قبل العصر، وجاء أيضا في حديث آخر صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين مرتين، وفي بعض الروايات ثلاث مرات. جيد، وثبت ذلك أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وليس من الرواتب. كيف؟ السنة الراتبة لو أنه صلى أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، جيد. فهذا ثابت. لو أنه صلى أربعا بعد الظهر. جيد. وأربعا قبلها فهذا أيضا ثابت ولو أنه صلى أربعا بعدها وركعتين قبلها نعم فالمقصود أن هذه كلها ثابتة بمعنى أنه ثبت قبلها الأربع والركعتين والركعتان وثبت أيضا بعدها الأربع والركعتان فلو أخذ بأكثر ما ورد فلا إشكال نعم قضاؤها بعد إن كان إن كان تركها الإنسان ترك السنة الراتبة بتفريط وتكاسل عنها فالأقرب أنه لا يقضيها لأنه فات المحل وإن تركها من غير تفريط فإنه يقضيها كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم أينه؟ إذا كان الإنسان لم يدرك الإمام في شيء من صلاته مما يعد له لا لا الآن يبقى الكلام بماذا تدرك الجماعة هل تدرك بركعة أو تدرك بجزء من الصلاة كالتشاهد مثلا نعم من قال بأن الصلاة تدرك بالتشهد مثلا لو أدرك التشاهد أدرك الجماعة فإنه يقول يدخل مع الإمام لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا فهو مأمور بالدخول معه ومن قال بأنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة قالوا صلاة هذا الإنسان في جماعة أخرى خير من صلاته مع هؤلاء وعلى كل حال هو مأمور بالدخول معهم لقوله فما أدركتم فصلوا فيمكن للإنسان إذا دخل مع غيره أن يتفق معه أن يصلي معه جماعة إن كان له التشاهد الأخير مثلا فيكبر ويدخل مع الإمام ويكون محققا للأمر فإذا قام يصلي أحدهم بالآخر والأقرب الله تعالى أعلم أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لا تدرك إلا نعم. نعم. إن عم من فتته الصلاة فإنه في القضاء القضاء يحكي الأداء جيد فإنه يصليها كما كان يصليها يصلي السنة الراتبة ثم بعد ذلك يصلي الفرض فإن خشي دخول الوقت صلى الفرض كمن قام وقد بقي على طلوع الشمس الإشراق وقت لا يكفي إلا للفرض فإنه يصلي الفرض ويؤخر ويؤخر السنة الراتبة والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر فعل ما كان يفعله نعم حينما كان يصليها في وقتها نعم لا يحضرني شيء في هذا فراجع نعم لا يصلي القبلية ثم يصلي البعدية يرتب نعم ممكن تعيد السؤال صليها أين يقضيها يصلي قبل العشاء سنة المغرب إذا كان نسيها متى ما تذكرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم. نعم. نعم. كيف؟ المسألة ما لها علاقة بهذا؟ لا علاقة لكن على كل حال هذا الحديث واضح وصريح جيد في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت هؤلاء مع أنهم قد يصلون جماعة في بيوتهم قد نعم والحالات التي قد يستدل بها من يقول بأن صلاة الجماعة لا تجب مثل أولئك الذين صلوا في رحالهم لما جئ أبيهم إذا نمي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف ما صلوا معه فسألهم عن هذا فقالوا صلينا في رحالنا نعم لا يدل على أن صلاة الجماعة غير واجبة أولا هؤلاء الناس في سفر والأمر الثاني أن هؤلاء قد تكون رحالهم بعيدة لا يسمعون النداء إذا نودي بالصلاة نعم والثالث أن هؤلاء قد يكونون جهلة لا يعلمون هذا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وناس كثير جاءوا نحو مئة ألف فيهم الأعراب وفيهم فلا ترد مثل هذه المحكمات مثل هذا الوعيد ترد بمثل هذه الحالات والوقائع التي قد يلابسها ما يلابسها والله تعالى أعلم نعم صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها ولكن ولكن الأحاديث دلت على أن الإنسان الذي يبكر يأتي للجمعة يماشيا ويتهيأ لها ويتطيب ثم صلى ما كتب له نعم صلى ما كتب له حتى خرج الإمام فالإنسان يتطوع قبلها يتنفل بما شاء وكذلك أيضا تحري ساعة الجمعة ساعة الإجابة فإن بعض الأقوال فيها أنها أنها تكون قبل صعود الخطيب المنبر بين يدي الخطبة فيتحرها الإنسان لسيما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدركها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا اللي أعطاه إياه وهذا يشكل عليه كونها في آخر ساعة من الجمعة اعتبار أنه وقت نهي ولا يحتال على هذا بأن يأتي الإنسان يقول أريد أن يصلي ركعتين تحية مسجد الله ركعتين الوضوء من أجل أن يحقق ما في الحديث قائم يصلي والجواب عن هذا الحديث أيضا ما ذكره بعض أهل العلم بأن قائم يصلي بمعنى متحقق بشروطها من استقبال القبلة والطهارة لا يكفي لا يكفي الله أعلم نعم وفي جماعة ستقام يمكن أنك تبعده جيد لكن صلاته هذه انقصد بها الفرض ينبغي أن يقلب النية إلى النفل جيد يقلب النية إلى النفل يبعد من أجل أن يصلي مع الجماعة الأصلية لا يبقى عن مسألة ثانية في الإمامة وهي إذا كان الرجل مؤتما بآخر لم يقصد إمامته فمن أهل العلم يقول لا تصح قل عله يأتي إن شاء الله أي. يبعد ويقلبها يقلب النية إلى نفل أي نعم نعم يمكن يصلي على كل حال مع أهل بيته يمكن يصلي معه نعم. ما هو بعد الظهر؟ قبل الظهر بعد الأذان بعد دخول الوقت عموماً وليس بعد الأذان بعد دخول الوقت أربعاً قبل الظهر <تصفيق> لفظة الحديث لا أحفظها أظن قال لا يسلم فيها تفتح لها أبواب السماء أو لا تسليم فيها أحد يحفظ اللفظة أظن قال لا تسليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام تفتح لها أبواب السماء أربع قبل الظهر اللفظة لا تسليم فيها أو لا يفصل فيها جيد تفتح لها أبواب السماء نعم ما, ي... ما يسلم صلي ركعتين ركعتين أربع لا تبقى تكلمنا على مسألة تشاهد هل يتشاهد أو لا أين نعم الحديث صريح في هذا نعم. لا تشبه بالمغرب فمن أراد أن يوتر بثلاث ركعات لا يجلس للتشاهد الأول لا يجلس للتشاهد الأول لعل هذا يكفي هل يحتاج صلاة القصر النية؟ يحتاج صلاة القصر النية؟ لا ما يحتاج ولذلك ما يحتاج الإمام من ينبه الناس يقول سنقصر لا يحتاج إلى هذا نعم الشخص يتعمد حتى يخرج الوقت شخص لا لا المسلي يفرط يعني مو بلازم يتعمد لا مثل هذا لا لا يوصل خلفه جيد اختيارا لا يوصل خلفه اختيارا لأنه قد جاء بأمر عظيم كثير من أهل العلم يقول لا يجزئه وقال شيخ الاسلام تيمي رحمه الله جماعة يقول لا يجزئه لأنه خرج الوقت والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبعضهم يقول يكفر بخروج الوقت لفرض واحد مسألة ليست سهلة عظيمة جدا، ومثل هذا أقل أقل أحواله أنه يفسق بهذا الفعل، والإنسان يتحرى في صلاته لا يصلي خلف مبتدع ولا فاسق اختيارا اختيارا، إلا بحالات كان لا يوجد غير هذا المسجد أو أو يحصل من ذلك كفتنا أو نحو هذا نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين العم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لما سألوه عن هذا قال صلوا نعم أمرهم أن يصلوا الصلاة في وقتها وأن يصلوا معواهم تكون لهم نافلة والله أعلم نعم تفضل.